بتتكلم معا واحد معا وفضلت لها واقف مكاني بس قلبي راح وراء كان المكان في ناس كتير مش بس ما بقتش في يوم هنائرها بعناي اعرف ميني حبيبي يا فاروق تحصل معايا اي حاجه مش حبيبي لو كان يا قلبي البهيم الحب في فاضي ممكن اصار الناس اخدها بحضن بالصدفة كان في حد صح بعرفها عرفني عليه وقف الزمان بيا وبيها لما جت عيني فاني مدت ايديها وسلمت قلبي وجعاني بالصورة دي معقولة كون حبيتها يعاني كان الكلام في عيونها بيقولي اللي تفوق الشفاف كده خلاص ما بقاش في عندي اي حجة ان ابقى قلت لها انت اللي مناية ابقى ليها دحكت عيونها دحكة لسه مش نسيه Feliratot